وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ دَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ واتفي الله وتخفي في نفسك ما الله مرديه وتغشى الناس والله أحق أن تغشى واتفي الله وتخفي في نفسك فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لَّيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ آلَ كَيْنًا لَّيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي حرج في أجواج أدعيائهم إذا خضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا دولناك آل كي لا يكون على المؤمنين حرج في أجواج أدعيائهم